بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا الحديث فيما يتعلق ب علم اصول الفقه فعرفنا بعضهم راى ان العلم يستمد من ثلاثه اركان وهي لغه العرب سنع العرب ثم علم الكلام ثم باحتم الشرعيه وبعض يرى أن فقه او علم الفقه زاد مما يستمد منه علم اصول الفقه وبعض زاد المنطق وبعض زاد قال الصحابة كما سياتي بيان لكن المشهور عند المتكلمين هو أن هذا الفن مستمد من ثلاثة اركان الأول لسان العرب والثاني علم الكلام والثالث تصور الاحكام سبق الحديث عن الركن الأول وهو اهمها هم مم يستمد منه اصول الفقه ولغه العرب هنيد متى ما تشبع طالب العلم لسان العربي انواعه هنيد لا يعليه سائر ما يقال فيه ان علم اصول الفقه مستمد منهم لان استمداده من احكام الشرعيه مراد به معرفه حدودها يعني معنى الإجاب ومعنى التحريم ومعنى الكراهه ذلك وامل القول بانه مستمد من علم الفقه المراد به الامثله التي يذكرها الاصوليون ولذلك لا يظهر انهم مستمد منه الا من هذه الجهه لبيان الثمره لبيان ثمره هنيد لا يتحقق أن هذه القاعده الاصوليه لها ثمرة إلا بذكر الفرع المبني عليها فان لم يذكر هنيد صارت مجمله أو صارت مبهمه فاذا كانت كذلك هي اشبه ما يكون بالقاعده العقيم التي لا ثمرة لها واما علم الكلام فهذه مجرد دعوه ان الصوره فقط مستمد من من هذا الفن إلا ما يقال بان ثم وهو كذلك ثم مسائل مشتركه بين العلمين إذا كان كذلك حينئذ الله يجعل هذا القدر مما أخذ من علم الكلام كل علم قيل بانه مشترك بين أو كل مسائل علميه مشتركه بين علمين لا يختص بها أحد العلمين عن الاخر وإنما تبحث في هذا العلم كما تبحث في بذلك العلم وهذا شأن علوم الشريعة بعضها مبني على بعض فتجد الحديث عن بعض المسائل الفقهيه في أصول الفقه وتجد الحديث عن لسان العرب تجد الحديث عن بعض المصطلحات المتعلقة بالاسانيد والمتون ونحو ذلك في أصول الفقه فلا يقال كيف جاءت هذه العلوم ولها علوم مفردة بل العلوم كلها يخدم بعضها بعضا كذلك في العلوم الاخرى تجد بحثا اصوليا في بعض التفاسير تجد بحثا لغويا سطرد في, في بعض التفاسير وكذلك حينئذ نقول هذه العلوم لا ينكر وجود مسائل مشترك بين علمين فأكثر حينئذ كل من أرباب الفن ينظر الى هذه المسألة من زاوية هذا الفن الذي تخصص فيه أو تكلم فيه كذلك تجد في كتب المصطلح يذكرون بعض المسائل الاصوليه ولا يقال بانه دخيل على علم الصنعه كما يدعي من يدعي وهذا سوء فهم لان علم المصالح منه يتعلق بالمتن ومنه ما يتعلق بالسند بس كذلك حينئذ لا يختص اهل الحديث بالنظر في المتن دون غيرهم من علماء الشريعه لان كان كذلك يكون النظر فيه مشتركا بين ارباب الفنون وهكذا حينئذ نقول ثم مسائل مشتركه بين علم الكلام وبين أصول الفقه علم الكلام هذا الذي ادعى من ادعاء بانه قد استمد استمد منه علم أصول الفقه فيه كلام كثير لسلف بعض من صنف في دمه دم علم الكلام وشاف له كلامه مشهور فيه ومن اراد بيان ما قاله السلف ليرجع الى تلك المصلفات في شرح ابن عبد العز على الطحاويه اورد جملة من ذلك لكن الذي نريده اليوم ان نعرف ما هو علم الكلام ما موضوعه ما استمداده من اجل ان ندرك حينئذ ما هو هذا الفن الذي صب عليه كلام الاصوليين وتأثر به من تأثره في ذكر مسائل كثيره قد تكون لها علاقه بعلم اصول الفقه وتكون دخيله على هذا الفن قال اهل الكلام اعلم ان المله المحمديه تنقسم لاعتقادات وعمليات وهذا امر مسلم اعتقاد وعمل الهنا هناك ما يتعلق من الأدلة الشرعيه بالمعتقدات ومن الأدلة الشرعية ما يتعلق بالعمليات عين اذا هذا علمي وهذا عملي تنقسم الى اعتقاد الى وعمليات فالعقاديات هي التي لم تتعلق بكيفيه عمل وانما محلها القلب وليس لاعمال الجوارح دخل فيها ولا يلزم من ذلك الا يكون تلازم بين الظاهر والباطن لذلك بمعنى اذا قيل بأن هذه الاعتقادات محلها القلب ولا يتعلق بها كيفية عمل يعني هي من حيث ذاتها ليست بكيفيه عمل يعني ليست بسجود ولا ركوع ولا اخره حينئذ لا يلزم من ذلك ألا تكون هذه الاعتقادات لازمه للعمل الظاهر ثم تلازم بين الباطن والظاهر مثل ماذا قالوا مثل اعتقاد وجوب وجود القادر المختار وحدانيته الله عز وجل موجود ما حكم اعتقاد وجود الله عز وجل هذا واجب. هذا واجب حكم الوجوب واجب عيني حينئذ نقول هذا الحكم متعلق بي الاعتقادات وهل هو كيفية عمل او مجرد اعتقاد الثاني حينئذ محله القلب نقول اعتقاد وجود وجود الله عز وجل هذا يعتبر من أصول الدين و من المسائل المتعلقه بالقلب قال وتسمى أصلية أيضا والعمليات هي التي او ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية ومن هنا نشا التقسيم الدين له أصول وفروع والتقسيم من حيث هو لا عليه لا عليه ولكن إذا بني عليه ما يخالف منهج السلف من حيث التلقي فيقال الأصول لا تتلقى الا من المقطوع به والفروع تتلقى من المقطوع من غيره نقول هذا الذي يجب رده واما التقسيم من حيث هو فلا غبار عليه وهذا له بحثه ياتي فيه موضع ان شاء الله تعالى فالمتعلق بالعمليه علم الشرائع والاحكام لانها لا تستفاد إلا من جهه الشرع لا تستفاد إلا من جهه الشرع اذا عمليه لا تستفاد إلا من جهه الشرع اذا ثم ما قد يستفاد من الشرع وغير الشرع وهما يقابلان العمليه والعتقاد هذا مبناه على أن العقل له مدخل في باب المعتقد وهو قول فاسد فاس ومن هنا نشا تضليل علماء المتكلمين أو ذم هذا الفن بان جعلوا العقل له نصيب في هذه المسائل الشرعية الكبرى لأنها لا تستفاد الا من جهه شرعيه فلا يسبق الفهم عند الاطلاق اطلاق الاحكام اليها والمتعلق بالاعتقادات هو علم التوحيد والصفات علم التوحيد والصفات وعلم الكلام وعلم أصول الدين هذه كلها اسماء لمسمى واحد علم الكلام هو علم التوحيد عندهم وهو علم اصول الدين وهو علم الصفات ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه اورد البراهين والحجج عليه اذا ثم مفارقه بين العلمين علم عملي وعلم اعتقادي ولا شك ان من حيث الجملة أن العلم الاعتقادي مقدم لماذا لأنه متعلق به بالتوحيد ومرادي بالتوحيد التوحيد الذي هو على فهم السلف هنا العقيدة مقدمة على ما عداها من مسائل الفروع اذ لا تصح هذه الفروع إلا بصحة المعتقد فمتى ما صح المعتقد حينئذ جاءت الفروع ومتى لم تصح العقيدة اينئذ لا تنفع الفروع البته هذا امر مسلم وان شارك في هذه الجزئية أهل الكلام اهل السنة والجماعه والسلف الصالح في هذا المفهوم بأن المعتقد مقدم على على الفروع حينئذ يقولون ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه اورد البراهين والحجج عليه يعني لابد من براهين وحجج انتبه البراهين والحجج المراد بها اليقينيه وهذا التعبير تعبير منطقي فإلا لا تبنى العقيده إلا على دليل أفاد اليقين العلم الجاز واما ما لا يفيد اليقين فهو مرفوض عند علماء الكلام وهذا من المآخذ على هذا الفن الذي جعله السلف ذما المتكلمين ثناء على هذا الاصل وهو أن العقيده مبناها على اليقين حينئذ كل حديث أو ظاهر نص قراني لا يفيد القطع فلا يقبل في باب المعتقد البته وهذا باطل هذا باطل بل كل نصوص الوحيين كتاب هذا مجمع على ثبوته وكذلك ما صح من السنة النبويه سواء سمي متواترا أم لا أفاد اليقين العلم أم الظن كله تثبت به الاحكام مطلقا سواء كانت متعلقه بالاعتقاد أو كانت متعلقه بالعمل هذا عند السلف الصالح اذا هذا من المفارق بين علماء الكلام وعلماء السنه والجماعه انهم يرون ان الظن لا يقبل في باب المعتقد البتة ولذلك حديث الاحاد عندهم لا يقبل في العقائد وهذه من بدع هذا العلم واكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الادله السمعية وهذا من أباطيلهم اكتفوا يعني اقتصدوا به السلف يسبون إلى الى السلف اكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعيه اذا عندنا ادله سمعيه وعندنا ادله عقليه الادله السمعيه تفيد الظن والذي يفيد اليقين والبرهين والحجج هو العقل هو هو العقل اذا اكتفوا في العمليات بما يفيد الظن وهو نصوص الوحيين كتاب والسنه اذا العقيده من اين ناخذها اذا صار نصوص الوحيين كتاب والسنه ليس مجالا لاخذ المعتقد منه اذا من أين ناخذ ناخذه مما يفيد القطع وما هو هذا الذي يفيد القطعة واليقين هو العقل هو هو العقل وهذا من تأليه العقل من تأليه العقل بأن يجعل مصدرا من مصادر التشريع هو قول باطل ولما كان عصر الصحابه والتابعين لهم باحسان خاليا من البدع الكلاميه والشبه الخيالية والخصوم المعتزليه لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونه هذا التدوين يعني منذ هذا الفن فلما كثرت الشبهه والبدع وانتشر الاختلاف بين أهل العلم وفشى وسطع وصار كل امام بدعه له نحله يعول عليها وعقيده يدعو الناس إليها واوضاع يرجع في مهماته إليها دون علماء الكلام قواعده المعلومه واوضاعه المفهومه لدفع الشبه والخصوم وردهم عن تهافتهم الى الصواب المعلوم عن النبي المعصوم هذا يقوله بعض الاشاعره المعاصرين اذا نقول هذا العلم مبناه على على ما لم يكن في عهد الصحابة لانه لم تولد بدعة يحتاجون إلى الى ردها لان علم الكلام مبني على اصلين أولا إثبات العقائد الاسلاميه كما سياتي ثانيا الدفاع عن هذه العقيده فهم يثبتون العقيدة وهذا له مسلكه الخاص عندهم ثم كيف كيف ندافع عن هذه العقيده بمعنى ما هي الطرق التي نستدل بها على ابطال حجج الخصم الذي يسعى في افساد هذه العقيده اذا عقيدة ودفاعا وليس المراد به الدفاع فحسب كما يظنه الظان هذا مسلكهم تأليف علم كلام علم الكلام, علم الكلام يبحث عن العقائد الاسلاميه الحق في زعمهم لا أحد ينسى لي كلام من هذا التي هي عماد الدين واساس دعوه الأنبياء والمرسلين واهم ما يشتغل به العقلاء من المخلوقين وعلم كلام اذ يبحث عن هذه العقائد الدينية فإنه يبحث عنها من ناحيتين يبحث عن العقائد الدينية الشرعيه يعني التي جاءت بها الشريعه من جهتين الناحيه الاولى التعريف بالعقائد الإسلامية الحق يعني ثم عقيده اسلاميه حقه ثم عقيده باطله بدعه اين اذا ما الذي يميز هذا عن ذاك قالوا علم الكلام علم الكلام هو الذي يميز بين العقيدتين الصحيحة والعقيده الفاسده كما قال أرباب المنطق المنطق هو الذي يميز الفكرة الصحيحة من الفكر الفاسد منطقه والذي يميز بين الفكر الصحيح والفكر الفاسد هنا مبحث علم الكلام ليس هو الفكر ومبحث المنطق هو الفكر حينئذ يختلف الفنان وليس علم الكلام هو علم المنطق وليس علم المنطق هو علم الكلام واي مزج بينهما من من مزج حينئذ بحث علم الكلام هو في العقيده المتعلقة بالله عز وجل يميز حق من من الباطل في زعمهم التعريف بالعقائد الإسلامية الحق التي ينبغي على المسلم أن يلزما بها يلزم له ماخذ به في هذا بما يحقق له السعادة والنجاست في في الدارين الناحية الثانية إذا الناحيه الاولى إثبات العقيدة الناحيه الثانيه اقامه الأدلة القطعيه على هذه العقائد من الكتاب والسنه وصحيح المعقول وصحيح المعقول فالتعريف بالعقائد الإسلامية واقامه الادله القطعيه عليها هما ثمرتا علم الكلام وغايته هذا من حيث الاجمال وامما مباحثه التفصيليه فهي جزئيات هذه العقائد أو عناوين ابوابها يعني ما هي المسائل التي يبحث عنها هي الأبواب الاتيه في علم الكلام ومن هنا فيمكن تعريف علم الكلام باحد الاعتبارين أي يمكن تعريفه باعتبار غايته ووظيفته كما يمكن تعريفه باعتبار جزئيات مباحثه يعني إما ان يعرف من حيث هو قواعد كلية وإما أن يعرف من حيث هو جزئيات ومسائل ولكل وجهته لكن الأول عندهم اقعد وارسخه والاشهر وهو, وهو الذي اعتمده الليجي وتبتزاني وغيرهم اما تعريف علم الكلام باعتبار مباحثه فبان يقال هو مسائل يبحث فيها عن وجود الواجب وجود الواجب هذا مما اشغل به المتكلمون انفسهم هل الله موجود ام لا ويثبتون وجود الخالق جل وعلا هذا لا ينازع فيه اثنان من من المسلمين وانما النزاع يكون في ماذا في إفراد العبادة لله عز وجل هذا الذي وقع فيه النزاع فهم لم يفهموا التوحيد الصحيح الذي جاءت به الرسل ومن هنا ضل من من ضل ولذلك المتكلمون ولا شعراء وما تريديه وكل الفرق المخالفه السبب منشا الضلال عندهم هو انهم لم يفهموا لا اله الا الله كما فهمها ابو لهب وجابج ما فهموها ان المراد بها لا معبوده بحقن الله اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ابان ما فهموا هذا المراد انما فسروها بماذا بتوحيد الربوبية وما وما شاكله حينئذ وقع من وقع فيه الضلال الواسع المبين اذا يبحث فيه عن الواجب. وجود الواد وجود الواد هذا شغلهم الشاغل وما يجب أن يثبت له من الصفات وما يجب أن ينفى عنهم فيها وما يجوز أن يوصف به منها وما يتوقف على ذلك اين إفراد الله تعالى بالعباده ليس فيها افراد الله تعالى بلا. لا يبحثون في توحيد الالهيه البتة هنا صارت المناقضه والمفاصله بين المتكلمين وبين السلف ثم هذا هذه البحوث التي ذكروها لم تكن قائمة على منهاج صحيح انما هي على عقليات وعن الرسل من حيث رسالتهم وما يجب اتصافهم به من الصفات وما يجب نفيه عنهم وما يجوز اتصافهم به منها أو يقال هو علم يعرف به ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز احوال المعادي والممكنات ولا تجد ذكرا لتوحيد الالهيه البتة واما تعريفه باعتبار غايته قد وردت فيه عدة تعريف هي المشهوره عند ارباب الكلام اشاروا ما قالوا في المقاصد الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية العلم بالقواعد نعم العلم بالعقائد الدينية اذا العلم بالعقائد اخرج العلم بي آه. بالعمليات لأن الاعتقاد أو الدين والشريعه والميله المحمديه قرروا انها على قسمين اعتقادات وعمليات العلم بالعقديات هو علم الكلام ولذلك يسمى أصول الدين ويسمى التوحيد ويسميه البعض الفقه الأكبر فقه الاكبر تسميه من عندهم وما نسب لابن حنيفه الفقه الأكبر لا يثبت له العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية قال في الشرح والتتزاني فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقاديه المكتسبه عن أدلتها اليقينيه اذا القواعد للمعتقد هذه قواعد تثبت بها العقائد ويدافع بها كذلك عن العقائد ويرد بها الشبه والبدع والضلالات ثم هذه العقائد اشترطوا فيها ان تكون ثابته بدليل يفيد العلم واليقين وأما الدليل الذي يفيد الظن فلا قبول له عندهم البتة ولذلك قوله عن الأدلة اليقينية احترازا عن الأدلة الظنية كخبر الأحاد وظواهر نصوص الوحيين لان تحتمل سياتينا ان شاء الله تعالى احتمالات الثمانيه التي اوردها الرازي وغيره في نصوص الوحيين يحتمل مجاز يحتمل التاويل يحتمل النسخ يحتمل الصرف يحتمل القرين لم يطلع عليها فلما ورد الاحتمال بطل الاستدلال به على اليقين فثبتت الدرجه الثانية وهي وهي فبطل القران من اوله الى اخره بالاستدلال به على العقيدة لماذا لأن كل لفظ قد يدعي المدعي انه يحتمل المجاز أو يحتمل انه لفظ مشترك ثم يذكر تحت هذا اللفظ انواع من الاحاد الافراد المعاني أي هذه الانواع المراده تحتاج الى دليل نحمل على الكل اختلف حينئذ نقول هذه مسائل تفيد الظن تفيد الظن فلما كان كذلك حينئذ صارت نصوص وحيين لا تفيد اليقين البته كلها ليس عندهم لفظ يفيد اليقين وانما اليقين قد يكون من جهه السند او الثبوت فالقران ثابت باليقين لكن دلالته ثبوت قطعي ودلاله ظنيه يعني القران كله كله من حيث الثبوت هو قطعي الثبوت لانه متواتر وهم يقررون هذا في كتب الاصول لكن من حيث الدلالة لا يكون الا دلاله ظنيه في باب المعتقد في باب المعتقد وهذا قول باطل اذا افتزاني يقول الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية وقال في الشرح فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعيه الاعتقاديه المكتسبة عن أدلتها اليقينية وعرفه عضد الدين الايجي في المواقف بقوله هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية باراده الحجج ودفع الشبه علم اذا هو علم هو نوع من انواع الصنايع يعني العلوم التي هي الصناعة لها قواعد كل علم له قواعد فهو الصناعة ما هو علم يقتدر معه يعني مع هذا العلم يكون معه قدرة وهي ملكه على إثبات العقائد الدينية هذا اولا اثبات العقيدة بايراد الحجج يعني الأدلة اليقينيه التي هي حجه وبرهان في إثبات قواعد العقائد ودفع الشبه يعني الرد على المخالف علم ولذلك هذا تعليل بالنسبه لهم اجمع من تعليل الترتزاني لانه شمل النوعين إثبات العقائد بالأدلة اليقينيه ولذلك عبر بالحجج باراده الحجج ودفع الشبه هذا هو النوع الثاني وهو الدفاع عن هذه العقيدة ورد بدع المبتدعه وعرفه الفراب في احصاء العلوم بقوله إن الكلام يعني تعريف علم الكلام صناعه وهذا الذي اورده التفتزان والايدي بأنه علم والعلم حينئذ نكون صناعه لانه قواعد صناعة يقتدر بها الإنسان على نصره الاراء والافعال المحدودة التي صرح بها واضع المله وتزييف كل ما خالف من من الاقاويل يريد بالاراء العقيدة ويريد بتزييف كل ما خالف من الاقاويل ردي البدع وقال ابن خلدون هو علم يتضمن الحجاجا عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعه المنحرفين في الاعتقادات هم يقولوا المبتدعه المنحرفين يعني الذين اثبتوا الصفات مثلا هؤلاء عندهم مبتدعه فلا بد من الرد عليهم يكون بي بالحجج عن مذهب السلف نعم والرد على المبتدعه المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف او اهل السنه الغريب منهم عن مذهب السلف أو اهل السنه واو هنا للتنويع والتقسيم فثم مذهبان هما مذهب السلف ومذهب اهل السنه والمراد بمذهب السلف التفويض احسن مرادهم بمذهب السلف هو تفويض يعني السلف مفوضه في الكيف وفي المعنى وهذا كذب على على السلف انما السلف يفوضون في الكيف فحسب واما المعاني فيثبتون المعاني اللغويه الداله عليها الالفاظ في لسان العرب فيفهمون الالفاظ الوارده في صفات الله تعالى كفهمهم لهذه الالفاظ إذا وردت في غير معرض الأسماء والصفات فاللسان واحد لسان العرب فيفهم به القرآن من أوله إلى آخره ودعوا أن مذهب السلف التفويض هذا قلنا كذب وافتراء على على أو أهل السنة يعني الاشاعره الذين هم أعلم واحكم وطريقتهم اسلف من طريقه السلف وهذا من الكذب والافتراء والتناقض حينئذ نقول أهل السنة والجماعه طائفة واحدة وهي التي تثبت الأسماء والصفات على مقتضى فهم سلف الامه ومن عداهم من حرف أو بدل في باب الاسماء والصفات فليس له حظ في هذا الوصف البتة وإثبات بأن هذا الوصف يناله بعض الفرق المنحرفه تريدية مثلا أو الاشاعيه فهذا من القول الذي لا يمكن قبوله لا شرعا ولا عقلا لانه متناقض لانه متناقض وانتم ترون الان ان مبنى علم الاشاعره على علم الكلام هو عقيدتهم المعتقد التوحيد هو ما صنفه المتكلمون كالجويني والرازي وغيرهم وهو علم الكلام بعينه الكتب التي 올فت في باب المعتقد عند الاشاعره هي علم الكلام اذا لا تعرف توحيدا توحيد الالوهيه وانما التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات اما التوحيد الذي هو محل المعركه بين الرسل واقوامهم فهذا لا نصيب للاشاعره به البت لا افضل ولا معنا وانما يقول لا اله الا الله موافقه للشريعه فحسب وأما من حيث المعنى فهم في واد والمعنى في واد آخر اذا قول خلدون عمدها بالسلف او اهل السنه تفريق باطل وغير مقبول البت بل اهل السنه هم سلف الأمة وهم الذين يثبتون الأسماء والصفات كلها دون تفصيل بينها ودونا أن يرد بعضها لعقل وبعضها لشرع كما يفعل المتناقض من الاشاعره ثم هذا الوصف إنما يختص بهم ولا يدخل الاشاعره في باب أو في هذا الوصف البتة ومن حاول من المعاصرين الكذب على السلف بأن هذا الوصف أهل السنة والجماعه يشمل الاشاعره او الماتريديه هذا قول باطل والقول بان اهل السنه ثلاثه طوائف او ثلاثه طوائف هذا كذلك قول باطل بل هو محصون في الفرق الناجية الطائبة المنصوره اهل السنه والجماعه السلف الصالح وهم المسلمون وهم السلف الصالح ما عدا هذه الأوصاف إنما تختص بأصحابها باصحابها الاشاعره هم مفترقون بوصفهم كونهم اشاعره ولذلك يقول الأشعري عقيدة المالكي فروعا أو أصولا وفروعا هو ينتسب مجرد النسبه إلى هذا المذهب من حيث هو هذا بدعه ثم ما يعتقده من المعتقدات إن سلم من الكفريات التي في بعض معتقدات الاشاعره وخاصه المتاخرين كانكار علو الذات ربذا لو علا ان سلم فهو مسلم وإلا في في شيء من, من النظر اذا قيل باطلاقي على كل قوله عن مذهب السلف واهل السنه هذا قول باطل وغالب ما ذكر في تعريف علم الكلام لا يكاد يخرج عن حاصل هذه الاقوال وتعريف علم الكلام باعتبار غايته عندهم اولى من تعريفه باعتبار مسائله وجزئياته اذا علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية أي المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وان لم تكن مطابقه للواقع يعني التعريف السابق العلم بالعقائد الدينية يعني باعتبار المعتقد لا باعتبار مطابقتها لنفس الواقع لماذا قالوا ليدخل المعتزلي والجهمي ويشمل اهل البدع حينئذ نكون من من علماء الكلام فيكون لهم نصيب من هذا الوصف كونهم من علماء الكلام حينئذ العلم بالعقائد الدينية في ظن المعتقد ولو كانت مخالفة للواقع لو كانت مخالفه للواقع ولذلك قالوا وان لم تكن مطابقه للواقع هذه نصوصهم لعدم اخراج الخصم من المعتزله والجهبيه والقدرية والجبرية والكرامية وغيرهم وما ذكروا الاشاعره لانهم اشاعره <تصفيق> عن ان يكون من علماء الكلام حينئذ لابد من من ادخاله لابد من من ادخاله وان قطعناه أو كفرناه هكذا يقول لابد ان يكون الحد شاملا لهذه الطوائف المنحرفه وبعضها اظلم من بعض مطلقا او على بعض الجهات ليشمل الحد هذه الطوائف كلها قالوا العلم بالعقائد الدينية ولم يدخل لفظ الحقه يعني منسوب الى إلى الحق الذي يقابله الباطن من اجل أن يدخل في هذا الحد كل من يدعى معتقدا أنه منسوب إلى الشريعة فهذه العقائد سواء كانت من الدين في الواقع ككلام اهل الحق اولىك كلام المخالف وان يكون هذا العلم الكلام الذي هو التوحيد أصول الدين العلم بالعقاعد الدينية عن الادله اليقينيه ولذلك قيدوه بحد السابق عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعيه الاعتقاديه المكتسبه من ادلتها اليقينية سواء توقفت على الشرع كالسمعيات ام لا واعتبر في ادلته اليقين لانه لا عبره بالظن بفي الاعتقادات بل في العمليات يعني لماذا قالوا عن الأدلة اليقينية قال لان بحثنا في الاعتقاد والاعتقاد لا يقبل فيه إلا اليقين والظن إنما هو محصور في العمليات موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية المعلوم من حيث هو وبعضهم يرى انه ذات الرب جل وعلا ولكن المتاخرون من أرباب الكلام يخطئون هذا الموضوع أو هذا القول ويرون ان الموضوع متعلق بالمعلوم من حيث هو معلوم من حيث هو من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية اذ موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولا شك انه يبحث في هذا العلم عن احوال الصانع من القديم والوحدة والقدرة والاراده وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى ويبحثون في هذا الفن عن الصفات اللائقه بالرب جل وعلا من اجل إثباتها التي دل عليها دليل العقل وان جاء السمع حينئذ يكون العقل كاشفا لدلاله السمع واحوال الجسمي يعني المخلوق والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الاجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك ليثبت للصانع نقيض ما ذكر اذا كان من صفات المخلوق الفناء فيثبت البقاء لله عز وجل لماذا لأن المخلوق والخالق متباينان فما ثبت للمخلوق فنقيضه يثبت لي للخالق وكل هذا بحث عن احوال معلومه كاثبات العقائد الدينية وهذا اولى من زعم من قال بأن موضوعه ذات الله تعالى وتقدس للبحث عن صفاته وافعاله قالوا في دعوه عريضه بانهم انتسبون في اخذ العلم عن الكتاب والسنه واعلم أن لا ناخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلاميه بل انما ناخذها من النصوص القرانيه والاخبار النبوية وليس القصد بالاوضاع الكلاميه إلا دفع شبه القصوم والفرق الضاله عن الطرق الحقيقيه وهذا الزعم الباطل الواقع يخالف ما ما ذكره. فانه طعنوا في بعض منها بانهم غير معقول فبين لهم بالقواعد الكلاميه معقولية ذلك الباس استمداد هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت الفقه الاجماع والنظر وهذه كذلك مجرد مجرد دعوه ومسائله قضايا النظرية الشرعية اعتقاديه وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالاحكام الشرعيه متقنا محكما لا تزلزله شبهه من شبه المنطلين ومنفعته في الدنيا انتظام امر المعاش بالمحافظه على العدل والمعاملة التي يحتال اليها في ابقاء النوع الانساني على وجه لا يؤدي الى الفساد وفي الاخره النجات من العذاب المرتب على الكفر وسوء تق يعني سلامه في الدنيا من ان يرتب عليه من ازهاق نفس ونحوها اذا خالف المعتقد يكون ردة وفي الاخره دخول جنه والنجاه من من النار ومن اهم ركائز هذا الفن كما ذكرناه سابقا وهو اشد ما وقع فيه المخالفون من أرباب الكلام أن أدلة أو أن المعتبر في أدلة هذا العلم هو اليقين فقط هو اليقين فقط من السنة الكثير والكثير من الأدلة الداله على إثبات الصفات للرب جل وعلا وعلى بل واخرج من ظواهر نصوص القران الكثير والكثير لم يكن كله مما دل على إثبات الصفات للخالق جل وعلا قالوا واليقين يجب أن يكون هو الأساس في هذا العلم في النفي والإثبات في النفي لا يثبت الا بيقين وال وال والاثبات كذلك لا إثبات إلا بيقين في النفي والاثبات المتعلقين بالاحكام والمفاهيم فلا عبره بالظن في الاعتقادات وإن كان له اعتبار في العمليات فكل ما كان النظر السليم فيه لا يفضي إلى القطع فلا يجوز اتخاذه دليلا على مساله من مسائل الاعتقاد رمزن خطير كل ما كان النظر السليم فيه لا يفضي إلى القطع يعني لا يكون أو تكون النتيجة قطعي لا يجوز ان يتخذ هذا الدليل دليلا في إثبات مسائل الاعتقاد لأن الظن يجوز عليه الخطا ولا يجوز أن تكون العقيدة مبنية على أمر قابل للغلط وكل من يجوز بناء عقيدته على أمر ظني فهو لا يفهم معنى الاعتقاد فهو لا يفهم معنى معنى الاعتقاد وهم الذين لا يفهمون معنى معنى الاعتقاد والله عز وجل امره الناس بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرانا أو سنه من قوله فلا اصل ان الانسان او المسلم متعبد بقبول ما جاءه من من الشرع ولذلك دليل واحد يكفي لابطال ما هم عليه توحيد هو أعظم ما يجب اعتقاده النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وان شئت زدت ابا موسى ولا يخرج عن الظن بعث معاذ إلى اليمن وهم اهل الكتاب قال له انك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن اولا فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله معتقد او لا هذا معتقد عقيده بل هو اعلى درجات المعتقد لا اله دعوه الى التوحيد وهم كفار ومع ذلك ارسل رجلا واحدا وهم باتفاق عندهم ان الرجل الواحد او خبر الواحد يعتبر مفيدا لليل الظن فكيف حينئذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجه على اليهود في اليمن اهل الكتاب بما لا تقوم به الحجه هذا باطل ليس كذلك لو كان خبر الواحد لا يفيد لا يفيد او لا يكون متمسكا لمن بلغه الخبر حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحجة على اهل الكتاب في, في اليمن لانه ارسل اليهم واحدا وهم معاذ ومعاذ يفيد الظن حينئذ خبره يفيد الظن فلا يكون يقينا واذا كان كذلك لم تقم الحجه عليهم هذا باطل هذا باطل وكل ما ذكره اهل السنه والجماعه في رد ما يتعلق بردهم لخبر احد يعتبر دليلا في هذه المسائل قالوا اما ما يتعلق بعلم الكلام فإن الانسان لا يصبح عالما بعلم التوحيد وهو علم الأسماء والصفات الا بعد العلم بالأدلة ضر التوحيد وهو العلم بالاسماء والصفات الا بعد العلم بالادله وذلك لأن من المقصود بهذا العلم وهو افحام الخصوم وتثبيت العقائد في الصدور وتوضيحها وهذا لا يتم إلا بالادله يعني لا يكون عالما بهذا الفن إلا إذا جمع بين العقيدة الدينية إثباتها وبين أدلتها لأن من ركائز هذا الفن افحام الخصم وهل يمكن ان تفحم الخصم دون علم بالادله الجواب لا الجواب هذه مسلمة كلية في بكل الفنون من اراد ان يجادل غيره في مسائل خلاف مسائل خلاف حينئذ لابد ان يكون عالما بالدليل فإذا لم يكن عالما بالدليل حينئذ لا لاستطيع اقناع خصمي واما وجه السمداد علم الاصول من علم الكلام عندما أدخله واجعله من مستمد هذا الفني قال ابن برهان واما وجه استمداد علم الاصول من علم الكلام فهو أن هذا الفن يفتقر الى الميزه بين الحجه والبرهان يفتقر الى الميزه بين الحجه والبرهان والدليل يعني ثم مسائل تكون موجوده عند الاصوليه لا من ذكرها الحجه ما هي الحجه البرهان ما هو البرهان الدليل ما هو الدليل دليل يفيد علما دليلا دليل يفيد ظنا ما الفرق بين هذا وذاك هذه مباحث مشتركه بين الفنين حينئذ اللازمه أن يذكر شيء من علم الكلام في هذا الموطن وهو علم أصول الفقه ان هذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجه والبرهان والدليل وهذا يقرر في فن الكلام يقرر في في فن الكلام حينئذ لابد ان يكون علم الكلام ماخوذا في ما يستمد منه علم أصول الفقه لكون بعض المسائل التي تبحث في علم الكلام انما هي مبحوثه في علم أصول الفقه قالوا ولا يشترط عليه بحكم نظره أيضا في هذا الفن ان يعرف غرائب الكلام ودقائقه يعني لا يشترط فيه أن يكون عالما بكل جزئية عند أرباب الكلام وإنما المراد المسائل المشترك بين بين العلمين أو بين الأصلين قال العامدي اما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الاحكام مفيده لها شرعا يعني لماذا علم الكلام هو مما يستمد منه علم اصول الفقه فلتوقف العلم بكون أدلة الاحكام مفيدة لها شرعا وعلى معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام نحن نحتج في الأدلة بماذا نوع الأدلة كتاب وسنه اذا اولا اثبت الكتاب انه لله عز وجل حينئذ لابد أن تثبت وجود الرب جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول اثبت صدقا النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في مسائل لا يفتقر اليها الصغير قبل الكبير من من المسلمين حينئذ صارت هذه الاحكام مبنيه على إثبات الأدلة اولا لأن عندنا ماذا عندنا دليل كل في الأصول وهو الكتاب هذا دليل كل والسنه دليل كل ثم هذا الدليل كل للكتاب له انواع من انواعه الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد حينئذ كيف نقول الأمر يقتضي الوجوب فنستدل به على إثبات الاحكام الشرعية والإيجابات من اوامره صلى الله عليه وسلم ونحن لم نثبت اصلا أن الكتاب كلام الله عز وجل فنثبت اولا وجود الرب جل وعلا وانه هذا الكلام صفته وانه من عنده ونثبت وجود النبي صلى الله عليه وسلم انه صادق لا كاذب وانه جاء بالقران وان القران وصل إلينا ولم يحرف لاخره فهذه كلها أصول لاثبات الأدلة فقبل أن نثبت الأدلة التي نبحث عنها في أصول الفقه لابد من إثبات هذه المسائل كلها نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة وهو مما فطرته عليه النفوس ولا نحتاج إلى إثبات ادله إلا في مقابل من ينكر مثلا حينئذ لا اشكال في بان تعلم هذه المسائل من أجل الراضي اجل الرد فإذا وجد في زمن من الازمان من ينكر وجود الرب هذا شيء خاص فيفتقر الى إثبات الأدلة له وحينئذ لا يبقى علما عاما لكل المسلمين بان يطالب باثبات وجود الرب جل وعلا وانه لا يصح ايمانه الا اذا نظر في ذلك ثم إن المتكلمين يرون أن علم الكلام اساس في معرفة الاصول بل قد يفهم من كلام القاضي والذي ذكره عروسي في مقدمة المسائل المشتركه أنه يرى التبحر في فن الكلام شرط في استجماع اوصاف المجتهدين يعني جعل علم الكلام والتبحر فيه شرط في الاجتهاد كما نقول دائما بأن اللغة العربية شرط في صحة الاجتهاد فعنده أن الكلام والتبحر في علم الكلام شرط في صحة الاجتهاد وهذا قول باطل ويعتبر من البدع المحدثات فان علم اصول الفقه يعتمد في قواعده ومسائله على مبادئ كلاميه كالبحث في الدليل وتقسيمه الى ما يفيد الظن والعلم ومعرفة الدليل والنظر والحاكم وهل هو العقل او الشرع التحسين والتقبيح من حيث صلتهم بالاحكام التكليفيه والخطاب النفسي واللفظي وتعلق الأمر بالمعدوم هذه كلها من المباحث الكلامية لكن انتبه المباحث الكلاميه الموجوده في أصول الفقه على مرتبتين أولا مباحث مشترك بين العلمين هذه لا يمكن إخراجها عن أصول الفقه البتة هذا النوع لا يمكن إخراجها عن أصول الفقه البتة وانما يكون النظر فيها باقامته أو بالنظر في الخلاف إن كان فيه فيها خلاف واقامة الأدلة على القول الحق إن كان ثم سنة و بدعه والمطالبه هذه المسائل عن أصول الفقه وتجريده هذا قول باطل لماذا لاننا كما ذكرنا ليس كل ما كان مبنيا بل قاعده عامه ليس كل مساله في علم الكلام تكون مذمومه هو في الجملة لا شك انه مذموم لكن ليس كل مساله تكون ماذا تكون مذمومه او يكون منهيا عنها وإنما بعض المسائل قد يكون اصابه بعض المتكلمين أو يكون فيه خلاف ويكون النظر حينئذ في اقامه الدليل واكثر المسائل التي تكون مشتركه أكثر المسائل الكلاميه الموجوده في أصول الفقه من هذا النوع قد قرر صاحب هذا الكتاب أن هذا النوع هو الذي كثر اشتماله كتب الاصول عليه وهما كان مشتركا بين بين النوعين ثم مسائل كلاميه دخيله على أصول الفقه حينئذ هذه المسائل لو جردت عن أصول الفقه لكان جيدا لكن ينبغي التمييز بين النوعين والذي يميز بين هذا وذاك لابد ان نكون متبحرا في في علم أصول الفقه حينئذ نقول قولا مجملا بانه ليس كل ما كان في أصول الفقه من مبادئ الكلام او علم الكلام او من مسائل علم الكلام هو مذموم من حيث ادخاله في علم اصول الفقه لا قد يكون لابد من كلام فيه لكن من هو المتكلم ان تكلم متكلم على طريقته فبماذا ستنتظر منه ان ياتي بهذه المساله على قاعدته اذا سينحرف في الوصول الى الحق وإن كان المتكلم سلفي عقيدة حينئذ سياتي بالحق في هذه المساله حينئذ المساله من حيث هي لا شبهه في ادخالها في علم اصول الفقه وانما يكون النظر فيه في الباحث فان نظر اليها اشعري يتكلم فالنتيده تكون موافقه لمعتقده وان تكلم سلفي عنيد تكون مبنيه على معتقد اهل السنة والجماعه سبب ادخال علم اصول الفقه او علم الكلام في علم أصول الفقه أولا هذا كتاب جيد ارد الطالب اقتنيه وهو مسائل اصول الدين الممحوزه في علم اصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة جاليس الدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله في جامعه تسلميه تعتبر رساله جمعيه وممن ناقشها الشيخ الغديان حفظه الله تعالى قال هنا في المبحث الثالث كلام جيد قال الاسباب البائعه لادخال ما يتعلق بحثه باصول الدين في علم اصول الفقه قال يمكن يرجع تلك الأسباب الى سببين السبب الاول غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه يعني بعض المسائل دخلت على هذا العلم فعين اذن كون المتكلم متكلما وغلب عليه فن فبمجرد مساله قد لا تحتمل الاستطراد فإذا به الساطر يدويء بمسائل دخيله على هذا الفن قال ابو حامد الغزالي مبينا سبب ادخال ما ذكره من المسائل الكلامية قال وانما أكثر فيه المتكلمون من الاصوليين لغلبة الكلام على طباعهم فحملهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الاصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول وكما حمل حب الفقه جماعه من فقهاء ما وراء النهر على مزج مسائل كثيره من تفاريح الفقه بالأصول اذا التخصص وتبحر لكن التخصص المفهوم السابق قد اثر ولذلك تجد مع المفسرين إذا الف تفسيرا غلب عليه فنه لا لكونه لا يفهم الا هذا الفن لا وانما غلب عليه فنه فالذي تبحر في النحو تجد كتابه تفسيرا ويكاد يكون كتاب النحويه والذي غلب عليه الحديث كذلك تجده يورد الاحاديث بلا سنيد ولا ذلك وهكذا وهذا لا غبار عليه يستفاد من هذا ويستفاد من من ذاك وبعد أن عرفنا كاسرافهم أو عرفناك اسرافهم في هذا الخلط فاننا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لان الفطامه عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب ناثره يعني هو ادخل علم الكلام كسابقه والحجه هي انه غلب على طباعهم فغلب على طباعه كذلك وذكره في المستصفى وقال الطوفي العالم باصول الفقه دون فروع ككثير من العاجم تتوافر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام فيتسلطون به على أصول الفقه اما عن قصد أو استباع لتلك العلوم العقلية ولهذا جاء كلامهم فيه عليا عن الشواهد الفقهيه المقربه للفهم على المشتغلين ممزوجا بالفلسفة حتى ان بعضهم تكلف الحاق المنطق باوائل كتب اصول الفقه لغلبته عليه اذا الغلبة للطباع هي التي جعلت من ادخل علم اصول الفقه ادخل علم الكلام في علم أصول الفقه كذلك المنطق واحتج بانه من مواده كما لوكره أو ذكر في صدر هذا الشرح فترك ما ينبغي وذكر ما لا ينبغي قال المعلقنا فلننظر في من الف في أصول الفقه من طبقات متعدده لوجدنا لاكثرهم مؤلفا واكثر في الكلام فمن ذلك ألف القاضي ابو بكر الباقلاني كتابا في أصول الفقه سماه التقريب وله في علم الكلام الانصاف والتمهيد اذا هو الف في في هذا وذلك ولذلك يعبر عن هذين العلمين العلم بالاصيلين اصول الفقه واصول الدين وكذلك الجويني له البرهان ولخص كتاب البقلان في وصول الفقه وله في الكلام الشامل والارشاد ولو مع الادله والعقيده النظاميه والغزالي له المستصفى والمنخول في اصول الفقه وله في الكلام الاقتصاد وقواعد العقائد ضمن احياء علوم الدين وغيره اذا غلب عليهم علم الكلام فالفوا في النوعين فلما جاء علم اصول الفقه ادخلوا فيهما ما ليس منه ثم قال السبب الثاني وجود علاقة ما بين العلمين وأعني بالعلاقه ما يكون فيه اشتراك حقيقة يعني بين العلمين ثم مسائل مشتركه بالفعل وإن كان الاستطراد غير لازم لكن يبرر مدى تأثر المؤلف في الاصول بمذهبه واعني بالعلاقه كذلك ما يكون مقدمة لمساله أصولية فالذي فيه اشتراك بين العلمين ما يتعلق بالتكليف والمكلف والمكلف والمكلف به فاشترك معها الكلام عن الحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق وكذلك ما يتعلق بحديه الاخباري والاجماع والقياس فهي مما يشترك بين العلمين لكن ثم للسطرات في هذه المسائل يعتبر كذلك لوثه كلامية ولكن مع ذلك نبقى على ما هو عليه العلم ويبين بأن هذه لوثة كلامية هذا مما سطرد فيه وهذا دخيل وهذا مشترك إلى الى اخره ومما سطرد فيه كثيرا ما يتعلق بصيغه الكلام عند تعريفهم الامر والنهي والخبر والعموم القران وفيها يقع ازدواج غريب لقائلين بالكلام النفسي فيعرفون كل ما تقدم باللسان ومره بالنفسان ومذهبهم مع بطلانه لا يحتاج اليه في او لا يحتاج اليه في اصول الفقه قطعا لانها كلها مبنيه على الالفاظ واما ما يكون مقدمة من مسائل اصول الدين فمثل مساله العصمه قد قدم الاصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة أو عند بحثهم عن الافعال ووجه تقديم الكلام عنها على ما ذكر ان حديه السنه او صحه التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله متوقفة على عصمته إلى اخر ما ذكره الحمد لله تعالى حينئذ نقول هذا هو السبب في إدخال علمي الكلام والمراد في إدخال ما ليس منه وليس في المسائل المشتركه بين العلمين ثانيا الاستطراد الذي يكون في المسائل المشتركه بين بين العلمين وهذا الذي ينبغي النظر فيه ما يتعلق بعلم الكلام علم المنطق علم المنطق هل هو اساس لعلم الكلام وهل لا بد منه في علم أصول الفقه ام لا لا يحتاجه الناظر في هذا الفن وما حكم تعلم هذا العلم وليدي لا بد من نظرة شموليه لما يتعلق بهذا لا على جهه التفصيل انما على جهة الاجمل اولا دخل المنطق في الأصول في اوائل القرن الخامس القرن الخامس قيل ادخله ابو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى اول من كتب مقدمه منطقيه في كتب اصول الفقه هو صاحب المستصفى لكن لا يلزم منه ان يكون اول من ادخل علم المنطق الى علم اصول الفقه وان كان هذا هو المشهور يقول ابن تيميه رحم الله تعالى لم يكن أحد من نظر المسلمين يلتفت إلى طريقهم يعني الفلاسفه نسبه لليونان بل الاشاعره والمعتزله والكراميه والشيعة وسائل الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها يعيبون طريقه الفلاسفه ويبينون فسادها وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين ابو حامد الغزالي ابو حامد الغزالي صاحب المستصره فتاول الجزء الثالث صفحه 86 والصحيح انه مسبوق بشيخه واساته الأول صاحب البرهان وهو إمام الحرمين الجويني حيث عقد ضمن مقدمات كتابه البرهان في أصول الفقه مقدمة خصصها للقول في العلوم ومدالكها وهي تتعلق بالعلم وحقيقة العلم ومدارك العلوم ومراتبها وغيره هذه مباحث منطقيه اينذا وضع اللبنا ثم جاء بعده الغزال متمما لهذه اللبنه حينئذ يصح كلام نتما اذا نظرنا الى انه الف مقدمه متكامله لا اشكال فيه فيبقى أن ابن حمد الغزالي هو أول من كتب واول من ادخل بهذه الصورة واما المسائل من حيث هي هو مسبق به بشيخي الجبيني وانما الغزال اكمل مبادرة شيخه حيث جعل في المنطقي أو جعل في المنطق في أول كتابه مقدمه أبو المصطفى حيث قال نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها مدارك العقول والحصارها في الحد والبرهان ونذكر كذلك شرط الحد الحقيقي وشرط الموران هي لاخر كلامه مما ذكره في المنطق إلى ان قال وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بها اذا اعترف اول من وضع المقدمه الغزالي هذا كلامه في مصطفى في اوله أول من وضع المقدمه المنطقيه في اصول الفقه هو الغزال واعترف انها ليست من جملة أصول الفقه يعني ليس مما يستمد علم أصول الفقه من من المنطق هنا ينبطل قول من قال من المعاصرين بان اصول الفقه يستمد كذلك من من المنطق بشهاده الغزالي رحمه الله بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط به بها فلا ثقه بعلومه اصلا وهذا الذي اشهر عنه بان من لا يحيط بعلم المنطق لا يوثق بعلمه لا في الشريعه ولا في غيره هذا من اباطيله والبدع التي بثها وسار عليها من من خلفه. قول باطل لأن هذا العلم لم يكن في عهد السلف ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معروفا في الفطرة فهو موجود مركوز كما قلنا فيما سبق من علم اصول الفقه وكذلك لسان العرب اول من الفه بالكتب محمد بن شابع المطالبي وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب الخليقه فما كان من طرق الاستدلال الفطرية المدركه بالعاقل هذه موجوده في قد كل انسان مشترك ما دام انه انسان فعنده تفكير وعنده طرق يفكر بها بعضها صحيح وبعضها فيه دخل أو فيه شيء فاسد يكون من جهله بالعلوم الشرعيه أو نحو ذلك واما على جهه العموم فالانسان من حيث هو انسان عنده عقل وعنده تفكير وعنده كذلك ما يستطيع ان يميز بين العقل بين التفكير الصحيح والتفكير الباطل او الفاسد لكن هذا قد لا يدرك لكل أحد لكنه موجود فيه في الحطاب فقال هنا ومن لا يحيط بها يعني بهذه المقدمه فلاثقه بعلومه اصلا فمن شاء لا يكتب هذه المقدمة فليبدا بالكتاب القطب الاول فان ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظريه لهذه المقدمه كحاجه اصول الفقه إليه يعني يحتاجه لكن لا من حيث الاستمداد لا من حيث الاستمداد وهذا كان انه لا ينظر فيه البتة يعني كون اصول الفقه يستمد من علم المنطق هذا لا نظر فيه البتة بانه قول باطل لكن لما وجد في كتب المتأخرين شيء بل كثير من المنطق حينئذ تغير النظر بمعنى أننا ننظر نظرين النظر الاول هل علم اصول الفقه من, من حيث هو علم هل هو مفتقر الى المنطق الجواب لا قولا واحدا النظر في الكتب من اجل أن نصل الى علم أصول الفقه هل نحتاج فيه دراسة شيء من علم المنطق لا شك انه يحتاج الى ذلك فرق بين بين الامرين فثم أمر يتعلق بذات العلم لولا لو, لو لم يدخل هذا العلم الذي هو المنطق في أصول الفقه لكنا في سلامة وكفى لكن لما دخل ماذا نصنع بلين به فما من كتاب في علم أصول الفقه عند المتاخرين خاصه الذين جمعوا بين الطريقتين وطريقتهم لا أرسخ انها ارسخ من طريقتين المفردتين السابقتين طريقه الفقهاء وطريقه المتكلمين فالجامع بينهما اولى بالعنايه والاعتبار حينئذ اذا وضعوا في كتبهم مقدمه منطقيه أو في ثنايا كتبهم أو في بعض الشروحات أو الحواشي حينئذ لا يمكن للطالب ان يفهم ان يدرك هذه الكتب على الوجه الصحيح الا اذا عرف شيئا من من المنطق والمنطق من حيث الحكم أو من حيث التعريف اولا قالوا هو آلة قانونية تعصم مرعاتها الذهن عن الزلل او فيه في الفكر قال الاخضري في السلم وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكسب الغطاء أو كما قال غيره بأن علم المنطق هو علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد وهذا أخسر يعني عندنا فكر أو تفكير له طرق بعض هذه الطرق قد يوصل الى نتائجه فاسده وبعضها يوصل إلى نتيجه صحيحه منها ما هو فطر موجود في فطر الناس ومنها ما قد يحتاج الى شيء من الكسب وهذا شان الفهوم وشانه للذكاء منه يكون فطريا ومنه ما يكون كسبيا المنطق من حيث بعض المسائل فيه قد تفيد شيئا من من ذلك مسائل بكلام الشوكاني رحمه الله تعالى وتم كلام للشيخ الأمين في مقدمته المنطقية كلام جيد وهو علم سلفي عرف أصول الفقه وخبر أصول الفقه وعرف المنطق وخبر المنطق وحكم بكون المنطق على مرتبتين منطق هو مشوب بعلم الفلاسفه هذا الذي وقع فيه النزاع بين بين العلماء ومنطق هو مصفى ومخلص ومؤسلم من صحه التعريف ان صحة التعبير حينئذ هذا الذي وقع الاتفاق على جواز الاشتغال به على جواز الاشتغال به وهذا العلم لا شك انه مفقود معدوم الان لا وجود له بمعنى أن اربابه المتبحرين فيه لا يوجد لهم بروز ان وجد فهو في في الخفاء او يكون في بعض البلدان واعني به عدم وجوده هنا عندنا في في المملكه لكن في خارج الله اعلم به وهذا معدوم ويعني معدوم يعني لا يوجد من هو متبحر في هذا الفن بحيث يقال هذا مرجع في فن المنطق هذا لا وجود له البت لا انا ولا غيري وانما الذي يوجد إنما هو يتعلم شيئا من بعض الكتب ويعتكف عليه واما انه يستقري ويكون له تاصيل ويكله نظر او له يعني رد واخذ وعطاء معهم كشيخ الاسلام التيمي هذا لا وجود له والله اعلم حينئذ إذا كان كذلك لا وجود له صار النظر في الكلام في مثل هذه المساله ينبغي ان يكون متزنا وترى إذا جاءت مساله المنطق يعني في مجالس خاصة ومجالس عامه ومحاضرات ودروس ومنتديات ترى الكل يتكلم العلم غير موجود إذا كان الضعف موجود إذا كان الضعف في عدم وجود علم التفسير الذي هو من المقاصد والضعف موجود في نشر علم الاله كاصول الفقه اصول الفقه المعدوم والنحو كذلك المعدوم علوم الاله على جهه العموم كالمعدومه فاذا كان كذلك وموجود من يدرس هذه الفنون على قلة فالمنطق من باب اولى احرى هذا دليل على انه غير موجود انه معدوم إذا كان النحو لا يوجد التدريس في في المساجد الان وانما على جهه الخصوص بعضهم لبعض وكذلك علم البلاغه اين هو غير موجود اداب البحث والمناظره غير موجوده علم اصول الفقه على جهة التاسيس والتعصيل غير موجود ورقات ومفاتيح الوصول هذه لا تلزم هذه لا لا تلزم اين هذه العلوم غير موجوده اذا إذا كانت هذه العلوم غير موجوده أو ان وردت على ضعف حينئذ مع وجود اربابها ومع وجود دعاتها ومع وجود من يدعي من علماء الشريعه ومن اهل الفتوى الى اخره ومع ذلك نقول علم المنطق غير غير موجود فاذا تكلم المتكلم حينئذ لابد ان تتهم كلامه واما مجرد النقل عن شيخ الإسلام فهذا لا يكفي من نقل عن شيخ الإسلام في ذمه للمنطق ينبغي ان يقول انا مقلد لنستريح منه ولا نشتغل به ونعلم انه مقلد وانه جاهل واذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى مقاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما التكفير بالاتباع المقلدين فهذا لا يكفي فالشخص الذي هو واحد وهو ابن تيميه رحمه الله تعالى له كلام هنا وهناك ولكن يبقى اتباعه انهم مقلدون واذا كان كذلك فلا عبره به حينئذ دعوه من يقول الان من المعاصرين والشيخ الامين كما ذكرت عالم من وهو من احسن من نظر في المنطق مع وجود صحه المعتقد لا يوجد قبله ابدا الا اذا كان الشيخ الاسلام التيمي على نقده حينئذ نقول إذا طعن في من قال بأن المنطق منه ما ليس مشوبا بعلم الفلاسفه لو قيل بان القائل هو اشعري قد يقبل لأن المنطق الذي غير مشوب قد يوافق القواعد الاشعريه لكن مثل الشيخ الامين رحمه الله تعالى امام في الحديث امام في الفقه امام في عقيدة السلف امام في أصول الفقه امام في الماء الى اخره رجل لم يبلغ شأو كعبه أحد في عصره ولا ولا من بعده وتجد في كتاب الاضواء علما جما لغه وصلاح وتفسير الى اخره هذا لا نظير له لا نظير له البتة فإذا حكم بكون العلم على مرتبتين حينئذ من طعن بان هذا العلم الموجود بين ايدينا وندرسه وندرسه بانه ليس ليس منفكا عن علم الفلاسفه حينئذ اما ان ياتي بدليل فياتي باساغوج مثلا أو سلم المنورق فيقول هذه المساله هي دخيله ومتضمنه للزندقه والالحاد والحال ذلك وهي مرتبطه بعلم الفلاسفه وليست من المسائل المباحه التي أقل احوالها الاباحه فان لم ياتي لنا بهذا الطريق فقوله نرمي به عرض الحائط ولا يلتبس عليكم لكثره القائلين بذم هذا المنطق مع ذكرت عن شيخ الامير رحمه الله تعالى فمن ذمه اما ان يكون ناقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى او مقلد وإما أن يكون ناظرا في علم المنطق ودرسه وتشبع منه وفضح ما فيه من الفلسفه وانه متضمن لي زندقة والالحاد فنقول ايتي, ايتي ايتي بهذه المسائل واشرحها لنا وجزاك الله خيرا نرجع الى ما قلته ولكن لا وجود لهم تجد الذم هكذا على اطلاقه دون أن ينظر فيه في المسائل يقول الشيخ الامير رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها أو توجه إلى الحجة بها منتظمه على صورة القياس المنطقي يعني المتناظران هو يريد أن يجعل مؤلفه على جهة التخصيص وفي في آداب البحث والمناظره حينئذ لا بد من مقدمه ينبني عليها هذا العلم فثم حجه وثم دفع لهذه الحجه القياس يكون قائما على القياس المنطقي حينئذ إذا كان الذي يريد أن يحتج على غيره بحجة كيف يسوقها لا بد ان يسوقها على نمط معين واذا كان كذلك حينئذ لا من النظر في القياس المنطقي ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظره يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطق لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلا أو القدع في الدليل بعادم تكرار الحد الاوسط أو باختلال شرط من شروط الانتاج ونحو ذلك لا يفهمه من لا المامه له بفن المنطق نعم قال انا ابطل المقدمه الصغرى اين هي يبحث عنها <تصفيق> أين الصغرى واين الكبرى فليلي اذا كان لا يميز بين الصغرى والكبرى ولا يعرف النتيجه وانها لازمه لا الى اخره وكانت الجامعه قد اسندت إلينا تدريسا فن اداب البحث والمناظره وكان لابد من وضع مذكره تمكن طلاب الفن من مقصودهم فوضعنا هذه المذكرة وبدانا بإضاح القواعد التي لابد منها من فن المنطق لابد منها من فن اذا ثم قواعد من فن المنطق لابد منه وهو أن يعرفه طالب علمه ما اشتملت عليه هذه الرساله واقتصرنا فيها على المهم الذي لابد منه للمناظره وجينا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفيه اذا هذا الذي وجد بين دفتي مقدمه المنطقية ليس فيه شائبة فلسفية من ادعى ونحن حجتنا هذا الإمام السلفي الذي هو امام في فن المنطق حينئذ من ادعى وجود هذا العلم الذي ليس مشوبا أو ادعى وجود هذا العلم المشوب بين دفتي هذا الكتاب فلياتي بامثله هي نادى النبطه من من اصله فليس الشيخ رحمه الله تعالى معصوما ولا غيره لكن نحتاج الى إلى دليل واضح بين فنقول هذه المساله يت... نعم القادح والاعتراض بما لا يفسد المعتقد هذا موجود فالحدود ونحوها الى اخره انتقده شيخ الاسلام لكن لا يلزم منه ابطال اصل المنطق وانه زندقه كما يقول بعض من تم انتق فقط التزندق. مراد به المنطق الذي هو مشوب بعلم الفلسفه لذي ادل القول بقدم العالم ونحوه ولذلك قال رحمه الله تعالى وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البت لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفه كما قال العلامه شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونه شارح الفيه والجامع معها الفيه أخرى من نظمه قال فاين تق الحرمه النووي وابن الصلاح والصيوط الراوي قلت نرى تلك الاق قلت نرى الاقوال ذي المخالفة محلها او محلها مصنف الفلاسفه ام الذي خلصه من اسلم لابد أن يعلم عند العلماء وأما قول الاخضر في سلمه والخلف في جواز الاشتغال في على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم والقوله المشهوره الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به الى الصافه محله المنطق المشوب بكلام الفلاسفه الباطل هذا الخلاف ليس هنا بل ثم وفاق على أن هذا المحل أو هذا القدر من علم المنطق جائز اقل احواله أنه من العلم المباح انه من من العلم المباح فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل ومن المعلوم أن فن المنطق هذا كلامه منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المامون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات والصلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له الالمام به ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له المام بفن المنطق وهو كذلك ومحاوله الدفع هذه مقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى بان يمكن أن يرد على اهل الباطل بغير علمهم هذه دعوه اين هي من الوجود شيخ الاسلام نتميز رحمه الله تعالى ما رد على الاشاعره ونقض قواعدهم إلا بعلمهم ليس كذلك وتجد احيانا بل كثيرا في تقعيد حتى لمنهج السلف تدع عبارات منطقية حتى في التدموريه وفي غيرها تجد عبارات منطقيه يعبر عن عن طريقه السلف عينيدي نقول هذا ابن تيميه رحمه الله تعالى نعم لا يجعل مفتوحا من حيث التصيل ومن حيث التبحر لكل أحد لكن يبقى أن ثم قدرا لا ينكر علما نظر فيه البت او دعا او علم او بين وام الدعاوى التي تكون بلا دليل وهي هكذا مفلوته مطلقه ينبغي نقولها مردوده على اصحابها ولذلك يقول هذه العبارات الموجوده في كثير من الكتب لا يفهمها الا من له المام بعلم المنطق وكذلك هذه كتب الاصول من أولها الى اخره المتقدمه والمتوسطه والمتاخره انما ألفت على سنن معينه وعلى طريقة معينة ثم الفاظ نحتاج إلى فهمها لمقدمة هي فهم علمي المنطق واذا كان كذلك ولذلك لما وجد الجهل بهذا العلم وانه لا يدرس وانه لا يدرس فلا يدم منه مطلقا جاءت مساله التجديد واعظم من يدعو للتجديد للفرار من مثل هذه المزالة فلا يفهمون الكتب على وجهها وارادوا أن يحذف هذه المسائل وان وان تصاغ باسلوب عصري أو ما يسمى بالاكاديمي أو نحو ذلك اشبه ما يكون بالمذكرات ولذلك صارت المذكرات تطبع لانها كتب في اصول الفقه انه ثوب جديد لي ولصح، لا نريد هذا الثوب وإنما نريد أن ننظر إلى أصول الفقه باقلام أهله واما هؤلاء اشرم ما يكون بادعياء على أو دخلاء على, على الفن، اذا لا يمكن فهم هذه الكتب والشروحات إلا بفهم هذا المو... ولو بقدر يسير، لا نقول لابد ان يتبحر إنما لابد ان يأخذ متنا ولو مختصرا ويفهم هذه المصطلحات ثم يدخل بعد ذلك علم اصولي الفقه كذلك الرد على أهل البدع ومناقشه الشاعره والمعتزله وغيرهم والعقلانيين الان لا يمكن ذلك إلا بادقان سلاحه ما المنطق ومن ادعى غير ذلك فهذه مجرد دعوه قال رحمه الله تعالى وقد يعين على رد الشبهه التي جاء بها المتكلمون في اقيسه منطقيه فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيرا من صفات الله تعالى الثابته بالكتاب والسنه لأن أكبر سبب لافحام المبطل أن تكون الحجه عليه من جنس ما يحتج به هذا الامر واعظم ما يستدل به عليه وان تكون مركبه من مقدمات على الهيئه التي يعترف الخصم المبطل بصحه إنتاجها ولا شك أن المنطق لو لم يترجم الى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينه ومعتقدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح وهذا هو القول الوسط في هذه المساله ليس حبا في المنطق وليس مدحا له لذاته وانما للبليه به حينئذ ننظر بنظر الشارع فاذا كانت المساله سالمة عن مطاعن الفلاسفه وما يبتني عليه مذهب فلا اصر فيه الاباحه اصر فيه اللبح بل قد يكون مطلوبا إذا بنى عليه رد البدعة ونحو ذلك قد يكون مطلوبا ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت قيسته هي الطريقه الوحيده لنفي بعض صفات الله الثابته لوحيين كان ينبغي العلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبتدعين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات لأن افحامهم بنفس ادلتهم ادعى لقطاعهم والزامهم الحق واعظم مثال لذلك شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى ومن قال بان شيخ الاسلام رد عليهم بغير جنسي ما هم عليه هذا كذب وافتراء على شخص والواقع يشهد بهذا واقع يشهد بهذا هذه كتبه ونقاشه للرازي ورده على الجويني والغزال وغيرهم انما رد عليهم بالاقيسه المنطقية ودخل معهم متعلم العلم وبذل وقتا كبيرا في تعلم هذا العلم حينئذ نقول هذا يدل على أنه إذا كان للذب عن العقيده فيكون مطلوبا شرعا ولا اشكال في ذلك ثم قال رحمه الله تعالى واعلم ان نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج يعني بعض المسائل الاقيس المذكوره في علم المنطق بعد الصحي مقبول لماذا نرده لكونه جاء من جهه الفلاسفه فاذا كان مقبولا وصحيحا ومجربا حلا اذا لا اشكال في قبوله وهذا قوله واعلم ان نفس القياس المنطقي بحد ذاته صحيح النتائج ان ركبت مقدماته ان ركبت مقدمات على الوجه الصحيح صوره وماده مع شروط انتاه فهو قطعي الصحه وانما يعتليه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط فيظن هذا الامر لازما لهذا مثلا فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم مع انه لا ملازمه بينهما في نفس الامر البتة ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجه مخالفه للوحي الصحيح لغلط المستدل لا لذاته القياس انما لاستعماله الفاسد ولو كان استعماله للقياس المنطقة على الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقه للوحي بلا شك لان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح وهذا بلفظه موجود في المقدمه المنطقيه فبل يرجع اليه الشيخ والشيخ كما ذكرت انتبه انه من اولى من يعتبر قوله في هذا المحل واصبحت دراسة المنطق مطلوبه عند بعض المتاخرين لدراسة بعض العلوم كالاصول لأن كثيرا من مؤلفاتها صيغه في قالب منطقي وتعذر التمكن فيها إلا بدراستها قلت تعذر التمكن فيها في هذه الكتب فهموا على الوجه الصحيح لأن الفهم للعلم على مرتبتين فهم فهم لاصول العلم من حيث هو وفهم للعلم من حيث الكمال العاه الثاني لا يمكن ان يوجد الا بفهم هذه المصالحات وقد قرر ذلك جماعه منهم الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم بعض المعاصرين ممن لا نذكره باب الاولويه قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج قال في الامداد بل هو أي المنطق اعلاها أي العلوم العاليه العلوم العاليه يعني اعلاها من حيث ان كان المراد به ما ذكره الغزالي فهو باطل وإن كان المراد به ان ثما كتبا في النحو أو الصرف أو البيان اول اصول قد وجد فيها شيء من هذه المصطلحات لا يمكن فهمه الا بهذا العلم اين اد الله فيه وافتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به <تصفيق> تم فتوى لابن الصلاح والنووي كذلك ابن الصلاح والنووي روى عنهما في تراجمهما انهما حاولا المنطق فعجز ذا فحرماه وهذا موجود وادركته بعض المشايخ شلاقطه يرى انه محرم قال لي كتبته وحاولت ان على الشيخ الأمين فاتعبني فرجعت اليه المره الثانيه فاتعبني ثم تركته وقال لا يشتغل به الا من لدين عنده اذا هذا المبنى أو هذا المغزه انما هو مبني على عدم فهمه ابلغ عليه هذا يوجد قد اغلق على بعض اهل العلم بعض العلوم وإذا كان كذلك لا يلزم منه العود على العلم بالتحريم او ذمها والحاقهم من شانه وذكر عالم الصلاح انه حاول وحاول وحاول ثم ترك العلم كذلك النوي وكذلك من ذكرته من من اهل العلم فقوله النووي ابن الصلاح النووي يجوز للسنجاء بعلم المنطق قال هنا يحمل على ما كان في زمانه ما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفيه المنابذه للشرايع بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه فكان محترما يعني من حيث من حيث الاصل واقول العصر في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفه الاباح هذا حكم شرعي ولابد أن يقال بأن الاصله في دراسة هذا العلم الموجود بين ايدينا ما تضمنه السلم الشمسيه وكذلك ايساغوجي وشروح هذه الكتب الاصل فيه الاباح هذا حكم شرعي فعينئذ نقول هذا العلم إن كان فيه مفسده على الدين تعلق به الحكم الشرعي وهو التحريم فان انتفى حينئذ نرجع الى الاصل وهو الاباحه الاصل في علم الهندسه الاباحه الاصل في علم الرياضيات الاباحه والاصل في علم الطب الاباحه هذا علوم شرعيه دنيويه هذا منها حينئذ نقول اذا كان الاصل فيها الاباحه حينئذ لا ينبغي الانكار على من تعلمهم ثانيا العصر للاستغناء عن هذا العلم لولا أنه ادخل على العلوم الشرعيه ولهج به كثير من العلماء فصارت مصنفات في كثير من الفنون مشوبة بهذه الصلحات المنطقية لا سيما علم اصول الفقه كما قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى فيما سبق ثالثا من تحرك همته لنيل حظ من هذا العلم فعليه قبل الولوج فيه أن يأخذ حظا وافرا من علم الكتاب والسنة دراسه تاسيليه يفهم بها معتقد اهل السنه والجماعه وهذا من جهة ماذا من جهة أن الشراح في الغالب لهذه لم يكون الكل لهذه المتون انما هم اشاعره انما هم اشاعره والعلوم التي قد يكون فيها شيء من دسيسة الأشاعر نصا أو تلميحا أو الزاما هذه لا ينبغي لطالب بالله يجوز ان يدرسها علما لم يتقن هذه العلوم يعرف ما اخذها فتم مثلا علم المنطق قد يكون فيه بعض المسائل المبنيه على قواعد اشعريه في باب المعتقد حينئذ اذا مرت مساله فيجريها على قاعدته حينئذ يقع الخلط فالناظر في مثلا شرح الدمهوري ونحوه الشارح اشعري فتاتي بعض المسائل حينئذ قد يجاليه ظنا هذا من الحق وهذا غلط كذلك الشان في علم أصول الفقه تم مسائل مبنية على علم الكلام وقد يكون فيه شيء من الدخن حينئذ إذا لم يكن الشارح جامعا بين أصول الفقه وفهم معتقد السلف وفهم معتقد الأشاعر قد يزل ويخطئ وهذا لازم آخر بمعنى أنه لا يدرس هذا العلم الا على من يعرف أن هذا الشخص يميز بين المسألة العقدية التي يكون فيها ملابسه بين فرقتين وشان كذلك في باب النحو وفي باب علم الصرف وعلم بلاغة لان ثم علم البلاغه وهو شدها ان يكون الناظر فيه أو الكاتب اشعري وإذا كان كذلك حينئذ تحدث ولا حرج في المسائل التي تورد من آيات الصفات أو الاسماء وتحرف فيه في هذا العلم ولذلك لا يستحسن وهذا يوجد الان هناك نزعه أن يبرز في تدريس علوم الاله من كان متخصصا فيها فعسب في ولا يدري باب المعتقد فياتي له هذا متخصص في كليه اللغة العربية مثلا ولو كان من اهل الصلاح لكنه لا يفهم الا هذا الفن فيلدن يدرس هذه المتون الى اخره وقد يحصل نوع خلل فيه تلك, في تلك المسائل كذلك ينظر في من يدرس علم البلاغه ويؤتى به ليدرس من اجل أنه لا يوجد من يدرس هذا العقل هذا خطأ هذا خلل لماذا لأن باب البلاغه على جهة الخصوص ثم مسائل عقدية باب الاسباب والمسببات ونخلل في كتب المعتقد وكذلك ثمايه الصفات ولا يكفي ان يكون هذا متخصصا مدرسا في أو دكتورا أو معيدا أو نحو ذلك في قسم البلاغه وحين نكتفي به لكونه يدرس هذا العلم لا لان هذه العلوم تذكر ويذكر معها أمثلتها وتقعيداتها وتفصيلاتها والناظر فيها إنما هو اشعري والعقيد لها أثر في كل العلوم لا تظن ثم علم لا يكون له اثر عقد لا هذا يكون في الخيال فحسب وانما في الواقع والوجود فلا عين الذي نكون النظر هنا في التدريس العلوم كلها لابد ان يكون الجامع وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الاثر في من يعلم أو تتعلم عنده أن يكون بنفسه جامع واما تمزيق العلوم يؤدي الى وقوع هذا هذا الشتات فياتي مواصل في باب أصول الفقه ولا يدري من عقيده فتدخل عليه بعض المسألة. ولذلك سمعتم من يقول في مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده قال الامر هو عينه النهي والنهي وعينه الامر وهذه بدعه اعتزالية هو لا يعتقد هذا لكن لا يدري ما اخذ هذه المساله وهذا باطل وهذه مبنيه على مسألة عقدية هي ثبته كلام النفس لا يقول به لا من اثبت الكلام النفسي وانما عند اهل السنه والجماعه ان الامر يستلزم من حيث المعنى والعقل لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى الذي هو الكلام النفسي فقال الكلام الامر هو عينه النهي والنهي عينه الأمر وذا فرق بينهما البتة وهو سلفي على الجادة في باب المعتقد من أين دخلت عليه هذه لعدم ارتباط هذا العلم عنده بالعقيدة ومعرفه ان هذه العلوم مترابطه بعضها يخدم بعض حينئذ لا نتجزئ لا نتجزئ ببعض من يدرس هذه العلوم دون دون بعض فمن درس البلاغة وهو متخصص فيها لابد من الخلط ومن درس النحو ومتخصص فيه ولا يعرف الشريعه البت لا من من الخلط يعني ثم مسائل تاتي على ذلك ولذلك ذلك سمعت من يمثل بحذف المضاف وهو له شان في العقيده يمثل بحذف المضاف المضافه قامه المضاف اليه بقول وجاء ربك نعم لأن ابن عقيل قال ذلك كما قال ابن عقيل وجاء ربك وجاء عند مساله الكلام وقال الكلام والعاصم فيه انه يصدق على كلام النفس قال الشاعر ان كلامنا في الفؤاد فقرر المساله على طريقته للبدعه وهو بعيد عن هذا المعتقد لكنه ماذا لجهله في هذه العلوم والاتقان هذا العلم ظن من ظن بان هؤلاء نستخدمهم نجعلهم يدرسون هذه العلوم وهذا يترتب عليه في المستقبل خلط كبير ودخل في مسائل عقديه لا يدري عنها الطلاب من جهة أن بعض المسائل تكون عقدية وهي مبعثوثه في علم النحو أو في علم المعتقد أو في علم اصول الفقه وللحديث بقيه غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين